بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وهذه قرات في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولالحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس السادس عشر قال محمد بن الحسين رحمه الله وحدثنا أحمد بن محمد بن أبي عوف في باب في باب ماذا وفي الدرس السادس عشر وفي باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر قال محمد بن الحسين رحمه الله وحدثنا أحمد بن محمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله فقال القرآن كلام الله غير مخلوق ما نعرف غير هذا قال أحمد بن أبي عوف وسمعت هارون القزويني يقول لم أسمع أحدا من أهل هكذا القزويني الفروي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هارون الفروي وهو هارون بن موسى بن أبيع القمة وخيل الغروي المدني نعم عندكم جميعا الفروي في نسخة الشفربيع أيضا والغروي بالغيب وفي نسخة الغروي والفروي نعم قال أحمد بن أبيعو تقريب بصراحة مدرستي غائب من يمسك التقريب يمسك يا أحمد نعم نعم قال أحمد بن أبي عوف وسمعت هارون بن موسى الفروية يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنة إلا وهم ينكرون على من قال وأهل. وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه قال هارون وأنا أقول بهذه السنة قال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون قال ابن أبيعوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو, فهو كمن قال هو مخلوق قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا قوله رحمه الله قال ابن أبي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك لأن لم يكن مخلوق ولا غير مخلوق وهذه الطيفة يسمون نبي الواقفة والحقهم أهل السنة بي بالجهمية ناود أن يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلو قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهذا يلحق بالجهمية القائلين إنه مخلوق والعياذ بالله نعم <تصفيق> قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونة سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما ابن تقول هو اسم قال شيخنا هو إسماعيل بن علية اتهم بالقول بخلق القرآن ولكنه تاب ورجع انظر أيضا في ترجمة سمعي بن علي هل فيه هذا؟ نعم. نعم. فقلت يا أبا بكر قد بلغ كما كان من أمر ابن علي في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك من زعم لك. اسمع ولا استمع؟ اسمع. وفي نسخة استمع. نعم. والعال له أفضل استمع. لأن الاستماع يكون عن عن قصد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصد وأما السماع فقد لا يقصد قد يأتيك السماع الغناء تقول أنا أستمع الغناء ولا سمعت الغناء سمعت يعني رغم عنك نعم نعم فقال استمع إلي ويلك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله, عدو عدو الله تعالى لا تجالسه ولا تكلمه. نعم زنديق كلمة فارسية والمراد بالزنديق هو قيل منكر الشرائع وقيل هو المنافق والياهض بالله. ولا شك أن النقائل أن النقائل إن القرآن مخلوق منكر للقرآن لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر فبين الله عز وجل في هذه الآية بين الخلق والأمر وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا فوضيف الأمر إلى الله عز وجل وفرق بين الأمر والخلق مما يدل على, مما يدل على أن القرآن غير مخلوق قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن, من زعم أن هذا مخلوق فهو فقد كفر بالله العظيم وهكذا الإمام الإمام الأعجور رحمه الله محمد بن حسين يكثر من النقل عن السلف وهذه المسألة يعني أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله منزل هذا مما أجمع عليه السلف وقد خل هذا من أسباب تكفير الجهمية قولهم إن القرآن مخلوق ومن قال ابن القرآن رحمه الله في النيته وقد تقلد كفرهم, خم... كفرهم وقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان وذكر أنه من من نقل تكفيرهم ألا لكائي وألا لكائي فهذا القول أجمع عليه السلف أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل نعم. <تصفيق> فلو أخبرنا أبو محمد ابن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يقول سمعت مالك ابن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق نعم. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا في الشيخ ربيع السين. نعم سريج الصعب سريج نعم قال شيخهم الصعب سريج نعم قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال, مال... قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت يعني من قبل ولاة الأمور التعزير وإقامة الحدود يكون لولي الأمر، نعم. والاب له أن معذر ولده، لكن إقامة الحد يكون لولي الأمر ولا أحد يقوم الحد يقوم الحد أبداً على أحد إلا السيد على أمه أو على عبد إذا إذا في غير القتل، في غير إزهاق النفس، وأما إزهاق النفس لا أحد يقوم الحد أبداً إلا ولي الأمر، لا السيد ولا غير السيد. نعم. نعم. على <تصفيق> واحد لا بأس به ما ذكر من روّعنه ومن روّعه نعم لا, لا بأس به الفروي لا الفروي، نعم. لا بأس به، نعم. من صغار العشرة، نعم سمعت. طبق العشرة، نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن جياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول عفو عفو حدثنا ابن مخلد قال وحدثنا عمر بن أيوب قال, لا لا لا قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل, رجل إلا سألت فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء وهذا حد حد لأنه يكون بذلك مرتدا قال إن القرآن مخلوق هو مرتد لماذا؟ لأنه أنكر الشريعة أنكر القرآن لأن الله عز وجل قال له الخلق والأمر والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغاير لأن الأصل في الكلام هو التأسيس ولا للتأكيد إلا ما ذل على أنه للتأكيد. نعم. قالوا حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داوود قال حدثنا عبد الله بن عمر القواري. عبيد الله. وبيد الله بن عمر القواريري. نع هو الذي من شيوخ البخاري انظره تقريب. عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله. إمام عظيم من علم السنة. نعم. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال نصبت الشيخ ربيع عبيد الله نعم هو الصحيح نعم قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء نعم قال وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقالهم والله الذي لا إله إلا هو زنادقه عليهم لعنة الله قال شيخنا زنادقه لأنهم أنكروا الأسماء والصفات إلا في الذهن قال الإمام أحمد يدور كلامهم على أنه ليس في السماء إله يدور كلامهم على أنه ليس في السماء إله انتهى كلام شيخنا وهذا الاثر صحيح اخرجه عبد الله بن الامام احمد في السنة والبخاري في خلق افعال العباد وهو صحيح تكلم عليه الشيخ ربيع المدخلي الفصد. قالت اسمه الحسن بالصداق وقد عبد الله محمد بن وهو نعم يعني ثابت. نعم. فالجهمية قالوا الل... الله عز وجل ليس له اسم وليس له صفة. نفى الأسماء والصفات. وأظن أحد الأخوة بيننا في الدقيقة التاسعة في درس الوسطية تقريبا أظن الدرس الثالث أو كذا. قال أنه سبق مننا أن قلت أن الأشاعرة أنكروا الأسماء والصفات أو شيء من هذا. إن صح هذا فهذا غلط. من اللي ذكرني يا أخو؟ ها؟ رأي؟ فلأ يقول الجميع أنكر الأسماء والصفات. والمعتزلة على النصف. أنكروا أسماء بلا صفات ولا حقائق ولا معاني والأشاعر قالوا بالأسماء والصفات ولكنهم تأولوا تأولوا الصفات إلا سبع صفات على غير وجه المراد منها نعم نعم الوجود المطلق بخط عند الجهمية يثبتون هذا بخط وفي الحقيقة كلامهم يدل على حتى على عدم الوجود. إنهم قالوا إن الله عز وجل حينما يشلون عين الله يقول لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن ما هو لا شيء عدد محدود. والحمد لله. وأنكر الأسماء والصفات سواء. عياذ بك اللهم نعوذ بالله من ذلك. ذلك قال الإمام أحمد الإمام الشافعي وجماعة العلماء. نستطيع صصيعنا نحكي قول اليهود والنصارى. في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية لأنه أشنع اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره وأما الجهمية في الحقيقة يؤدي كلامهم إلى عدم على إنكار الإله والعياذ بالله نعم قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن ومن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا قال واخبرنا ابو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصر 你 أبو عثمان الواسطي هل كان عندنا في نسل ولا وكان؟ و وا كان نعم نعم قال واخبرنا ابو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصر أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار نعم أعد أخبرنا أبو القاسم قال واخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي مصر. عندكم مصر نصير انظر يا أحمد في وجود نصر سعيد بن نصر أبو نصير نعم نسخة الشيخ نبيع نصير نعم. نعم قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما تقول هذه الدويبة يعني بشرا المريسي وهذا تحقير الله. دويبة تصغير للدابة يعني حتى لم يحصل دابة دويبة. قال شيخنا تصغير وتحقير والتصغير قد يراد به التحقير انتهى كلام شيخنا التصغير قد يراد به التحقير ويراد به التقريب والتودد قد تصغر ولدك مثلا اسمه عمر تقول يا عميس تريد بذلك أن تتلطف معه لا بأس قد يكون للتحقير قال شيخنا بشير المرسي وهو جهمي من رؤوس الجهمية رد عليه الإمام الدارمي رحمه الله نعم, نعم. وغيره هذا من من أسباب تكفيرهم قولهم القرآن مخلوق لو قال فقط القرآن مخلوق هذا كفر بإجماع الأئمة ولعياذ بالله لكن سيأتي أن هذا على وجه العموم أما عند التعيين سيئة نعم. نعم قالوا يا أبا محمد يجعم أن القرآن وهذا يدل على أنه لا معنى من تحقيرها للبدع عند ذكرهم يحقر النبي عليه والسلام قال في الخوارج كلاب النار وبعض الناس إذا رد مثلا أحد العلم على الخوارج أو على المرجح أو على القدرية أو المعتزلة أو الجهمية وحقرهم ترك كل شيء خل هذا من الأدب وهذا من الورع البارد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب النار شر قتل تحت السماء طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه ولكن نعم رد يكون بعلم وبصيرة ومتانة وتأصيل علمي تأصيل علمي ما ولا مال من استعمال كلمات السلف والكلمات التي السنة حينما نقول الخوارج كلاب أحد يغضب هل من حق أحد أن يغضب الرسول قال كلاب النار صح الحديث بذلك عن خوارج إنه مكن أبو النار لا من هذا نعم نعم سعيد نعم درجة الطبقة الواصتي، هو واسطي من وسط، اثنان من وسط، من فيهما من ال من سعيد بن مصير. نصير نعم نصير المعجمة نصير نعم آه صدوق نعم الوسطي أمم طيب ذكر الحافظ ما صدقنا نعم نعم قال سمعت ابن عيين يقول ما تقول هذه الدويب الدويبة يعني بشرا المريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن نعم no. قالوا قال كان الخلق هو الأمر لم يكن العطف فائدا ألا له الخلق والأمر نعم فالعطف بين الخلق والأمر يدل على أنه متبين وليس الأمر هنا للتأكيد نعم من الخلق غير الأمر الخلق غير الأمر نعم نعم <تصفيق> قالوا أخبرنا أبو القاسم قال قال حدث قال اخبرنا ابو القاسم قال اخبرنا اسحاق بن إبراهيم البغوي وحدثنا ابن عمي بن قال ابن عمي أحمد بن قال, قال قال واخبرنا ابو القاسم قال اخبرنا اسحاق بن إبراهيم البغوي وحدثنا ابن عمي احمد بن قال سمعت احمد أبو عمر وحدثنا ابو عمر ماذا عندك لتطبع تشكر بي ابن عم أحوال بن حنبل حاق ابن إبراهيم البغوي انظر يا أحمد طيب معا. هكذا عندكم تميعا ابن مانيا قال سمعت أحمد بن حنبل سبحان الله وفي نسخة حدثنا أبو عمر قال سمعت أحمد بن حنبل طيب منظر نعم. قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر نعم. قال أبو القاسم أنبانا وهو ابن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول وكيع وهو ابن جراح شيخ الإمام أحمد والإمام الشافعي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال وحدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباعي قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر قال لا قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر وهذا إنما هو على سبيل الأفضل وإلا خلف فالفشارب المسكر جائزة وصحيحة لا سيما إذا كما ذكر الشيخ الإسلام تيمة رحمه الله في أكل الحشيشة وترك الصلاة خلف صاحب المعصية والمجاهر بفسقه المجاهر بفسقه أو لا ولكن لو صلى خلفه فصلاته صحيحة لا بأس ونرى الصلاة خلف العم ضرة كانوا فجارة نعم صاب الصلاة صحيحة أهل السنة والجمال أتركون الصلاة خلف أي إمام برا كان أنفاجرا أسيما إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة لا يترك الصلاة خلف الإمام أسيما صلاة الجمعة والجماعة أيضا نعم نعم لا الذي يسب في عائشة لا فالعياذ بالله نعم ماذا ماذا في؟ اصبرنا بن عبد قال عن وظهر الصواب لكلام الشيخ ربيع ولا المكتبه الله اعلم نحتاج مراجعه نعم هذا كلام الشيخ ربيع عم أحمد بن مانيا. طيب. ابن مانيا جيد. نعم. أرد نخويه. لق لق. آه مشرف. بقية. الأولى ماذا لؤ لؤ والأول أولى ماذا هي والثانية لا يؤ نعم. ماذا إسحاق بن إبراهيم البغوي إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مانية البغوي وعندك ماذا عم أحمد ابن منية عم أحمد ابن حنبل ولا عم ابن منية يحتاج مراجعة نعم نعم هو يقرأ منها هذا الشكر بي نعم نعم نعم. قال أخبرنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجلا وذكر له رجل وذكر له رجل, وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله تعالى مخلوق والقرآن مخلوق قرآن. والقرآن مخلوق فقال أحمد كفر بين قلت لأحمد بن حنبل من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أقول هو كافر قال شيخنا سلمه الله هذا على العموم أما المعين فلا بد من إزالة الشبهة والمعتزلة ما زال الكلام له المعتزلة عندهم اللفظ والمعنى مخلوق وقد كفرهم جمع من أهل العلم المعنى غير مخلوق نعم ما زلت في المعتزلة المعتزلة قالوا اللفظ والمعنى مخلوق وقد كفرهم جمع من أهل العلم الكلام تام الآن وابدأ من السطر الجديد حتى لا يشتبه عليك والأشاعرة قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق انتهى كلام الاشاعر يقولون كلام النفساني قائم بالنفس من غير صوت ولا ولا حرف نعم نعم من قال قلاء المخلوق تكفيره على العموم اما عند انزال الحكم على شخص معين لابد من إقامة الحجة وإزاءة الشبهة وأن هذه المسألة قد تكون ظاهرة بالنسبة لك أنت لكن بالنسبة للشخص الآخر قد يكون عنده فيها شبهة والإنسان يتحرى أن يبتعد عن القضاء والحكم خصوصا في مسائل التكفير ويرد الأمر إلى العلماء يرجع الأمر إلى أهل العلم يحتمي بهم ويجعلهم بينه وبين الله وهذا من وساطة الشرعية وساطة الأنبياء والمرسلين بين العبد وبين الله عز وجل وساطة الوحي والتبليغ نعم وبعض الناس ينسب إلى مشايخنا التكفير بإطلاق حتى على التعيين وهذا غلط كما نسأل الشيخ صلح جبوزان عبد العزيز الراجحي وغيرهما في مسائل من وقع في الشرك لهم فتاة واضحة بينة جدا في أذربيجان وغير أذربيجان أنه لا بد من التفصيل. نعم نعم قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال قال, قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن و... إما أدخلت على من قال القرآن مخلوق قلت علم الله مخلوق قال لا قلت فإن علم الله هو القرآن قال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم هذا في القرآن في غير موضع قال وحدثنا الحسن عن علي الجصاص قال حسين، الحسين بن علي والعلان علي، الحسن ابن علي، في نسخ الحسين بن علي، نعم، ابن والعلان علي، نعم، نعم، قال وحدثنا الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت ش... عفون الحسن بن علي والحسين بن علي الجصاص نعم نعم نعم نعم نعم. نعم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد وكان الشافعي يقول حفص المنفرد وغير القرد الفرد والمنفرد والقرد وهو مصري وكان من شيوخ الجهمية ورقيسي ولا يدبر له حفص الفرد والقرد نعم نعم ونظره بحضرة وال كان بمصر فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة فهكذا المناظرات تكون تحت دعاية ولاة الأمور إذا دعا ولي الأمر العالم ورأى من نفسه أن هناك مصلحة في في, يعني في رجوع هذا الضال أو المبتدع لا معنى أما دعوة الناس للمناظرات على الشاشات والخنوات فهذا ليس من منهج السلف هذا مخالف هذا ليس من البصيرة والعلم هذا من الجهل لا والساف إذا دعوا إلى المناظرات أبوا قال أحدهم لست في شك من دين كنت أضلت في دينك إذا فلتمس أنتظر لكلمك كلمة كريمة قال لا ولا نصف كلمة أيها السكتين رحمه الله وأشار بأصبعه ولا نصف كلمة لست في شك أنا ملتزم قول سفيان وأحمد ومالك ما عندي شك. كنت أنت عندك شك اذهب ابحث عن دينك. نعم ولذلك الذي يعارض دينه للخصومات والجدال يكثر التنقل كما قال السلف. من عارض دينه عمر بن عبد العزيز. عمر من من جعل دينه وعرض للخصومات أكثر التنقل. كل يوم تجد له قول جديد في أصول السنة. اليوم له قول جديد ولا حول ولا نعم. ولو التزم أقاويل السلف لكان كافيا والحمد لله وعافى نفسه من الشر والضلال والعياذ بالله. الله ما. بعض الناس يقول من العيب تمسك الكتاب وتشرح من الكتاب كيف هذا رأينا هذا من العلماء كيف هذا سبحان الله ما. أو تخطب من ورقة رأينا العلماء يخطبون من ورقة العلماء المشتهدين الكبار نعم نعم فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو ثم قام وانصرف فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي هكذا ولا ويم الله نعم وفي نسخة ويم الله يعني ويمين الله والقسم يجوز بالله أو بصفة من صفاته سبحانه نعم. والشافعي كان إماما إمام له أن يفتي بهذا نعم. أما طالب العلم ف... يعني يجتهد في أن... أن يلحق الأمر بالعلماء هم الذين يحكمون ويقضون بين الناس ومن هذا أيضا سنرلس يقضي في الدماء بين الناس ويعرض نفسه للخصومات والجدال ويضيع وقته في الخصومات في قضاء خلاص الحمد لله نعم قال الربيع وسمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر نعم قال وحدثنا علي, علي بن حسنوية الخطان حسنوية قال وحدثنا علي بن حسنويه القطان قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول قال سمعت القاسم يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم تقوله اليهود ولا النصارى نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من ذلك هكذا قال شيخنا نحن نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من ذلك نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أول ما خلق الله من شيء القلم وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق ولأنه قبل خلق الأشياء هذه حجة قوية جدا قال شيخنا حفظه الله والله تعالى فرق بين الخلق والأمر فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر والأمر سبق الكتابة والخلق شيء والأمر شيء آخر انتهى كلامه يعني أن الله عز وجل لما خلق الأشياء كتبها عنده في كتاب وأمره سبحانه وتعالى كان قبل قبل ذلك كان قبل ذلك نعم فالأمر سبق الكتابة مما يدل على أن الأمر غير الخلق نعم أن هذه المخلوقات كلها كتبت في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي فقلت كان, ص... فقلت كان صاحب سنة فقال رحمه الله تعالى قلت بلغا عبيد بن عمير كيف غير موجود لا عبيد بن عمير القواريري الشيخ اللخاري ومسلم نعم نعم سألت أبا عبد الله عن عباس النرصي فقلت صاحب بسنة فقال رحمه الله تعالى قلت بلغني عنه أنه قال ما قول القرآن غير مخلوق إلا تقول لا إله إلا الله فضحك أبو عبد فضحك أبو عبد الله وسر بذلك قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال قال بلا ولكن هذا هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطل له قولا لوين هو لقب محمد بن سليمان بن حبيب أبو جعفر الأسد البغدادي نزيل المصيصة يلقب بلوين سمع من الإمام مالك حمال بن زيد بن عيين وراء من تلمذتي أبو داود والبغوي وغيرهم نعم ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطل له قوله إن أول ما خلق الله الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقول قال سبحان الله ما أحسن ما قال كأنه كشف عن وجه الغطاء ورفع يده إلى وجهه قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة إن واحد الكوفة واحد ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أول ما خلق الله من شيء القلم فقال كم ترى وقد كتبناه كم ترى ولا لم يروي وفي نسخة لم يروي نعم نعم فقال كم ترى فقال كم ترى وقد كتبناه ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال محمد بن الحسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر وأنا أذكره هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد دمشقي يعني الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول يقول أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق بعده النون وهي الدواء، ثم قال اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة قال شيخنا على قوله ثم خلق بعد النون وهي الدواة قال فيه غرابة بذكر النون انتهى كلامه وهذا الأثر فيه الحسن ابن يحيى الخشني قال يا أحيى ابن معين ليس بشيء قال أبو حاتم صدوق سير عبر قال الدار كتني كتن متروك. تكلم عليه الشيخ ربيع. قال صدوق كثير الغلط نعم نعم لكن الأثر الحديث صحة بدون ذكر النوم نعم أول ما خلق الله القلم لو قلنا بالضم أول ما خلق الله القلم على الابتداء هذه أولية ليست مطلقة وإنما المراد بعد العصر وأما إن قلنا أولا على الظرفية يعني حين ووقت ما خلق الله القلم قال له أكتب وهذا يبين على أن هذه الأولية أولية نسبية بعد العرش قال سلمه الله الأقرب أن العرش خلق أولا وأولية القلم عند الكتابة وقد انتهى كلام شيخنا وقد انتصر لهذا ابن القيم رحمه الله في وذكر مع النونية ذكر بيات جميلة في هذا والناس مختلفون في في القلم الذي كتبه الديان وذكر أبياتا وانتصر رحمه الله من يحفظ النية انتصر رحمه الله إلى أن العرش خلق أوله العرش خلق أوله نعم لعلنا نقف هنا إن شاء الله نعم نعم ارفع صوتك No. No. Se